وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا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 للطاغين لا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وَكَوَاعِبَةٍ أَتْرَابَةٌ وَكَأَسٍ ذِهَاءٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا كِذَابَةٌ جَزَاءٌ مِن رَب بِكَ عَطَاءٌ حِسَابَةٌ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابَةً يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ تَخَذَ إلَى رَبِّهِ مَا أَبَىٰ إِنَّ أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَظْرُو الْمَرْءُ مَا قَدْ مَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لِيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا